سورة قريش لإيلاث قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قريش هم حي من عرب الحجاز الذين هم من ذرية معد بن عدنان إلا أنه لا يقال قريشه إلا لمن كان من ذرية النظر بن كنانا وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت نحو بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرهم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 فالمعنى على القول الأول أن قريشا ألف رحلة الشتاء والصيف وعلى الثاني أن الله ألفهم الرحلتين واخترف في تعلق قوله لإيلاف قريش على ثلاثة أقوال أحدها أنه يتعلق بقوله فليعبدوا والمعنى فليعبدوا الله من أجل إيلافهم الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم الثاني أنه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا لإيلاف قريش الثالث أنه يتعلق بسورة الفيل والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش فهو يتعلق بقوله فجعلهم أو بما قبله من الأفعال ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهما وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة من المغرب وذكر الله الإيلاثة أولا مطلقا ثم أبدل منه الإيلاثة المقيدة بالرحلتين تعظيما للأمر ونصب رحلة لأنه مفعول بإيلاثهم وقال رحلة وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر كلوا في بعض بطنكم تعفوا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 ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قوله وارزقهم من الثمرات وآمنهم من خوف يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله رب جعل هذا بلدا آمنا وقد فسرناه في موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوء وكان غيرهم من الناس تأخذ أموالهم وأنفسهم وقيل آمنهم من الجذام فلا يرى بمكة مجدوم قال الزمخشري التنكير في جوع وخوف لشدتهما سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين قيل إن هذا نزل في أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وقيل هو مطلق والدين هنا الملة أو الجزاء فذلك الذي يدعو اليتيم أن يدفعه بعنف وهذا الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه وهذا أشد والذي لا يحض على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى وهذه الجملة هي جواب أرأيت لأن معناها أخبرني فكأنه سؤال وجواب والمعنى انظر الذي كذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات فمقصود الكلام ذم الكفار وأحوالهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قيل إن هذا نزل في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق والسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدني قاله أبو زيد السهيلي وذلك أن, وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السور المكية وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هو من صفة الذين كانوا بالمدينة لا سيما على قول من قال إنها في عبد الله بن ابي وقيل, وقيل إنها مكية كلها وهو الأشهر ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان وقيل مدنية والسهو عن الصلاة هو تركها أو تاخيرها تهاونا بها وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال الذين يؤخرونها عن وقتها وقال عطاء بن يسار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم الذين هم يراؤون هو من الرياء أي صلاتهم رياء للناس لا لله ويمنعون الماعون وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس وفي الماعون أربعة أقوال الأول أنه الزكاة الثاني أنه المال بلغة قريش الثالث أنه الماء الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلو والمقص وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء والنار والملح وزاد في بعض الطرق الإبرة والخميرة سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة وفي تفسيره سبعة أقوال الأول حوض النبي صلى الله عليه وسلم الثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة قال ابن عب قاله ابن عباس وتبعه سعيد بن جبير فإن قيل إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله فالمعنى أنه على العموم الثالث أن الكوثر القرآن الرابع أنه كثرة الأصحاب والأتباع الخامس أنه التوحيد السادس الشفاعة السابع أنه نور وضعه الله في قلبه ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء فصل لربك وانحر فيه خمسة أقوال الأول أنه أمره بالصلاة على الإطلاق وبنحر الهدي والضحايا الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي قبل صلاة العيد فأمره أن يصلي ثم ينحر فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة الثالث أن الكفار يصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام فقال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم صل لربك وحده وانحر له أي لوجهه لا لغيره فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص الرابع أن معنى انحر ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في الصلاة فهو على هذا من النحر وهو الصدر الخامس أن معناه ارفع يديك عند نحرك في افتتاح الصلاة إن شانئك هو الأبتر الشانئ هو المبغض وهو من الشنآن بمعنى العداوة ونزلت هذه الآية في العاصب وائل وقيل في أبي جهل على وجه الرد عليه إذ قال إن محمدا أبتر أي لا ولد له ذكر فإذا ما منه وانقطع أمره بموته فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد لأنه مبتور من رحمة الله أي مقطوع عنها ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعنه بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر مرفوع على المنابر والصوامع مقرون بذكر الله والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كوالدها سورة الكافرون سبب هذه السورة أن قوما من قريش منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل وأبو جهل ونظراؤهم قالوا يا محمد اتبع ديننا ونتبع دينك اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فقال معاذ الله أن نشرك بالله شيئا ونزلت السورة في معنى البراءة من آلهتهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأها فقد برئ من الشرك لا أعبد ما تعبدون هذا إخبار أنه لا يعبد أصنابهم فإن قيل لما كرر هذا المعنى بقوله ولا أنا عابد ما عبدتم فالجواب من وجهين أحدهما قاله الزمخشري وهو أن قوله لا أعبد ما تعبدون يريد في الزمان المستقبل وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم يريد به فيما مضى أي ما كنت قط عابدا ما عبدتم فيما سلف فكيف تطلبون ذلك مني الآن الثاني قاله ابن عطية وهو أن قوله لا أعبد ما تعبدون لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة قال ولا أنا عابد ما عبدتم أي أبدا ما عشت لأن لا نافية إذا دقلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال فقوله لا أعبد لا يستمل أن يراد به الحال ويحتمل عندي أن يكون قوله لا أعبد ما تعبدون يراد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه لا من الاستقبال ويكون قوله ولا أنا عابد ما عبدتم يريد به الحال فيحصل من المجموع نفي عبادته للأصنام في الحال والاستقبال ومعنى الحال في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم ثم أظهر من معنى المضي الذي قاله الزمخشري ومن معنى الاستقبال فإن قولك ما زيد بقائم بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا إخبار أن هؤلاء الكفار لا يعبدون الله كما قيل لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا أن هذا في حق قوم مخصوصين ماتوا على الكفر وقد روي أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وابن الحجاج وكلهم ماتوا كفارا فإن قيل لما قال ما أعبد بما من دون من التي هي موضعة لمن يعقل فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن ذلك لمناسبة قوله لا أعبد ما تعبدون فإن هذا واقع على الأصنام التي لا تعقل ثم جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ الثاني أنه أراد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق قاله هز مخشري الثالث أن ما مصطرية والتقدير لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي وهذا ضعيف فإن قيل لما كرر هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد مرة أخرى فالجواب من وجهين أحدهما قول الزمخشري وهو أن الأول في المستقبل والثاني فيما مضى والآخر قاله ابن عطية وهو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبال فهو حتم عليهم أن يؤمنوا أبدا لكم دينكم ولي دين أي لكم شرقكم ولي توحيدي وهذه براءة منهم وفيها مسالمة منسوخة بالسيف. سورة النصر سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن معنى هذه السورة فقالوا, فقالوا إن الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح وذلك على ظاهر لفظها فقال ابن عباس بمحضرهم يا عبد الله ما تقول أنت قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح فقال عمر ما أعلم منها إلا ما علمت وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود وغيره ويؤيده قول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني استغفرك يتأول القرآن أي هذه السورة وقال لها مرة ما أراه إلا حضور اجلي وقال ابن عمر نزلت هذه السورة بميناء أيام التشريق في حجة الوداع وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ثمانين يوما أو نحوها وقال ابن مسعود هذه السورة تسمى سورة التوديع. إذا جاء نصر الله والفتح يعني بالفتح فتح مكة والطائف وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس إن النصر صلح الحديبية والفتح فتح مكة وقيل النصر إسلام أهل اليمن والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار بغيب فهو من أعلام النبوة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات وذلك أنه أسلم بعد فتح مكة بشر كثير فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه في فتح مكة عشرة آلاف وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفا وقال أبو عمر ابن عبد البر لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل كافر وقد قيل إن عدد المسلمين عند موته مئة ألف وأربعة عشر ألفا. فسبح بحمد ربك واستغفر قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى بحمد ربك فيما تقدم فإن قيل لما أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراب أجله فالجواب أنه أمر بالتسبيح والحمد ليكون شكرا على النصر والفتح وظهور الإسلام وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زادا للآخرة وعدة للقاء الله سورة المسد سببها أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى بأعلى صوته يا صاحباه فاجتمعت إليه قريش فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم أنذرهم عموما وخصوصا فقال له أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب معنى تبت خسرت والتباب هو الخسران وأبو لهب هو عبد العزة ابن عبد المطلب بن هاشم وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس عداوة الله فإن قيل لماذا ذكره الله بكنيته دون اسمه فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره ويقال إنه كني بأبي لهب لتله بوجهه جمالا الثاني أنه لما كان اسمه عبد العزة عدل عنه إلى الكنيه الثالث أنه لما كان من أهل النار واللهب كناه أبا لهب وليناسب ذلك قوله سيصلى نارا ذات لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب يحتمل أن تكون ما نافية أو استفامية يراد بها النفي وماله هو رأس ماله وما كسب الربح او مالهما ورث وما كسب هو مقتسبه لنفسه وقيل ماله جميع ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافراً ومرأته حمالة الحطب اسم امرأته أم جميل بنت حرب بن أمية وهي أخت أبي سفيان وعمة معاوية وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة أقوال. أحدها أنها كانت تحمل حطبا وشوكا فتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه الثاني أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة يقال فلان يحمل الحطب بين الناس أن يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم الثالث أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين. يقال فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار به. الرابع أنه عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها. في جيدها حبل من مسد. الجيد العنق والمسد الليف وقيل الحبل المفتول وفي المرادي وفي المراد به ثلاثة أقوال. الأول أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول وفي ذلك تحقير لها وإظهار لخساسه حالها والآخر أنه حالها في جهنم يكون كذلك أن يكون في عنقها حبل الثالث أنها كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها على عداوة محمد فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاؤل والذم لها بتبرجها ويحتمل قوله وامراته وما بعده وجوها من الإعراب يختلف الوقف باختلافها وهي أن يكون امراته مبتدا وحمالة الحطب خبره أو يكون حمالة الحطب نعت والخبر في جيدها حبل من مسد أو يكون مرأته معطوفا على الضمير في يصل وحمالة الحطب نعت على أو خبر ابتداء مضمر سورة الإخلاص سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبها فارتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر مغشيا عليه ونزل جبريل بهذه السورة وقيل إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انصب لنا ربك فنزلت وعلى الرواية الأولى تكون السورة مدنية لأن السورة نزلت بالمدينة وعلى الثانية تكون مكية واخترف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فقيل إن ذلك في الثواب أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن وقيل إن ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم وذلك أن علوم القرآن ثلاثة توحيد وأحكام وقصص وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أظهر وعليه حمل ابن عطية الحديث ويؤيده أن في بعض روايات الحديث إن الله جز القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن وخرج النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقرأها فقال أما هذا فقد غفر له وفي رواية أنه قال وجبت له الجنة وخرج مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسأله فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه وفي رواية خرجها الترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل حبك إياها أدخلك الجنة وخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد مئة مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين قل هو الله أحد الضمير هنا عند البصريين ضمير الأمر والشأن والذي يراد به التعظيم والتفخيم وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي المفسرة له والله مبتدأ وأحد خبره وقيل الله هو الخبر وأحد بدل منه وقيل الله بدل وأحد هو الخبر وأحد له معنيان أحدهما أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب كقولك ما جاءني أحد وليس هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله ولم يكن له كفوا أحد والآخر أن يكون بمعنى واحد وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواوي همزة وهذا هو المراد هنا واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى الأول أنه واحد لا ثاني معه فهو نفي للعدد والثاني أنه واحد لا نظير ولا شريك له كما تقول فلان واحد عصره أي لا نظير له والثالث أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض والأظهر أن المراد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركين ومنه قوله تعالى وإلهكم إله واحد قال الزمخشري أحد وصف بالوحدانية ونفي الشركاء قلت وقد أقام الله في القرآن براهين قافعة على وحدانيته وذلك في القرآن كثير جدا وأوضحها أربعة براهين الاول قوله افمن يخلق كمن لا يخلق لانه اذا ثبت ان الله تعالى خالق لجميع الموجودات لم يمكن ان يكون واحد منها شريكا له والثاني قوله لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت والثالث قوله قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا والرابع قوله وما كان معه من اله الذي لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله وإلهكم إله واحد الله الصمد في معنى الصمد ثلاثة أقوال أحدها أن الصمد الذي يصمد إليه في الأمور أي يلجأ إليه والآخر أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله وهو يطعم ولا يطعم والثالث أنه لا جوف له والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجحه ابن عطية بأن الله موجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليه إذ لا تقوم بأنفسها ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير بورود معناه في القرآن حيثما ورد نفي الولد عن الله تعالى كقوله في مريم وقالوا اتخذ الله ولدا ثم أعقده بقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد وقولد وقالوا اتقذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض وكذلك هنا ذكره مع قوله لم يلد فيكون برهانا على نفي الولد قال الزمخشري صمد فعل بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه في الحوائج لم يلد هذا رد على كل من جعل لله ولدا فمنهم النصارى في قولهم عيسى بن الله واليهود في قولهم عزير ابن الله والعرب في قولهم الملائكة بنات الله وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد وأوضحها أربعة أقوال الأول أن الولد لابد ان يكون من جنس والده والله تعالى ليس له جنس فلا يمكن أن يكون له ولد وإليه الإشارة بقوله تعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل للطعام فوصفهما بصفة الحدوث لينفي عنهما صفه القدم فتبطل مقالة الكفار الثاني أن الوالد إنما يتخذ ولدا للحاجة إليه والله لا يفتقر إلى شيء فلا يتخذ ولدا وإلى هنا أشار بقوله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني الثالث أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تنافي بنوه وإلى هذا أشار بقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا الرابع أنه لا يكون له ولد إلا لمن له زوجة والله تعالى لم يتخذ زوجة فلا يكون له ولد وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم يولد هذا رد على الذين قالوا انصب لنا ربك وذلك أن كل مولود محدث والله تعالى هو الأول الذي افتتاح لوجوده القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره فلا يمكن أن يكون مولودا تعالى عن ذلك ولم يكن له كفوا أحد الكفؤ هو النظير والمماثل قال الزمخشري يجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة وهذا بعيد والأول هو الصحيح ومعناه أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل ويجوز في كفؤا ضم الفاء وإسكانها مع ضم الكاف وقد قرئ بالوجهين ويجوز أيضا كسر الكاف وإسكان الفاء ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمدة ويجوز فيه الهمزة والتسهيل وانتصب كفوا على أنه خبر كان وأحد اسمها قال ابن عطية ويجوز أن يكون كفوا حالا لكونه كان صفة للنكرة فقدم عليها فإن قيل لما قدم المجرور وهو له على اسم كان وخبرها وشأن الظرف إذا وقع غير خبر اي يؤخر فالجواب من وجهين أحدهما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 لكونه كان صفة للنكرة فقدم عليها فإن قيل لما قدم المجرور وهو له على اسم كان وخبرها وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أي أخر، فالجواب من وجهين أحدهما أنه قدم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالى وشأن العرب تقديم ما هو أهم وأولى والآخر أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدة فإنه ليس المقصود نفي الكفؤ مطلقا إنما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى فلذلك اعتنى بهذا المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدم فإن قيل إن قوله قل هو الله أحد يقتضي نفي الولد والكفر فالمنص على ذلك بعده فالجواب أن هذا من التجريد وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في عموم ما تقدم كقوله تعالى وملائكته ورسوله وجبريل وميكالا ويفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما هنا أحدهما الاعتناء ولا شك أن نفي الولد والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء به للرد على من قال خلاف ذلك من الكفار والآخر الإضاح والبيان فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه فنص على هذا غيانا وإضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على الكفار وتأكيدا لإقامة الحجة عليهم سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق تقدم معنى أعوذ في التعود ومعنى رب في اللغات والفاتحة وفي الفلق ثلاثة أقوال الأول أنه الصبح ومنه فارق الإصباح قال الزمخشري هو فعل بمعنى مفعول الثاني أنه كل ما يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والارحام عن الاولاد والحب عن النوى وغير ذلك الثالث انه جب في جهنم وقد روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شر ما خلق هذا عموم في جميع المخلوقات وشرهم على انواع كثيرة. أعادنا الله منها وما هنا موصورة أو موصوفة أو مصطرية ومن شر غاسق إذا وقت فيه ثمانية أقوال الأول أنه الليل إذا أظلم ومنه قوله تعالى إلى غسق الليل وهذا قول الأكثرين وذلك لأن ظلمة الليل ينتهي عندها أهل الشر من الإنس والجن ولذلك قال المثل الليل أخفى للويل الثاني أنه القمر خرج النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب ووقوبه هذا كسوفه لأن وقب في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الدخول فالمعنى إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به الثالث أنه الشمس إذا غابت والوقوب على هذا المعنى الظلمة أو الدخول الرابع أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل وهذا قريب من الذي قبله الخامس أن الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطاعون تهيج عنده وروي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال النجم هو الغاسق فيحتمل أن يريد الثرية السادس أنه الذكر إذا قام حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس السابع قال الزمخشري يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيات ووقبه ضربه الثامن أنه إبليس حكى ذلك السهيلي ومن شر النفاتات في العقل النفس شبه النفخي دون تفل وريق قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو النفخ معريق وهذا النفس ضرب من السحر وهو ان ينفث على عقد تعقد في خيط أو نحوه على اسم مسحور، فيضره ذلك وحكى ابن عطية أنه حدثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان وهي أولاد الإبل فمنعها بذلك رضاع أمهاتها فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين قال الزمخشري إن في الاستعاذة من النفاسات ثلاثة أوجود أحدها أن يستعاد من مثل عملهن وهو السحر ومن ائتمن في ذلك والثاني أن يستعاد من خداعهن للناس وفتنتهن والثالث أن يستعاد مما يصيب من الشر عند نفسهن والنفاثات بناء مبالغة والموصوف محذوف تقديره النساء النفاثات والجماعة النفاثات أو النفوس النفاثات والأول أصح لأنه روي أنه إشارة إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي وكن ساحرات سحرناهن وأبوهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقدنا له إحدى عشرة عقدة فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية بعدد العقد وشف الله رسوله صلى الله عليه وسلم فإن قيل لما عرف النفاتات بالألف واللام ونكر ما قبله وهو غاسق وما بعده وهو حاسد مع أن الجميع مستعاذ منه فالجواب أنه عرف النفاسات ليفيد العموم لأن كل نفاسة شريرة بخلاف الغاسق والحاسد فإن شرهما في بعض دون بعض من شر حاسد إذا حسد الحسد خلق مذموم طبعا وشرعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وقال بعض العلماء الحسد أول معصية عصي الله بها في السماء والأرض أما في السماء فحسد إبليس, فحسد إبليس لآدم وأما في الأرض فقتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحسد ثم إن الحسد على درجات الأولى أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه بل يكره إنعام الله على غيره ويتألم به الثانية أنه يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها رجاء انتقالها إليه الثالثة أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطة والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات أحدها اكتساب الذنوب لأن الحسد حرام الثانية سوء الأدب مع الله تعالى فإن حقيقة الحسد كراهية إنعام الله على عبده واعتراض على الله في فعله الثالثة تألم قلبه من كثرة همه وغمه فنرغب إلى الله أن يجعلنا محسودين لا حاسدين فإن المحسود في نعمة والحاسد في كرب ونقمه ولله ذر القائل وإني لأرحم حسادي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار وقال آخر إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم وما تأكثرنا غيظا بما يجد. ثم إن الحسود لا تزال عداوته ولا تنفع مداراته وهو ظالم يشاكك أنه مظلوم. ولقد صدق القائل كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك من حسد. وقال حكيم الشعراء وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب قال ابن عطية قال بعض الحذاق هذه السورة خمس آيات وهي مراد الناس بقولهم للحاسد الذي يخاف منه العين الخمسة على عينك فإن قيل لما قال إذا وقب وإذا حسد فقيد بإذا التي تقتضي تخصيص بعض الأوقات فالجواب أن شر الحاسد ومضرته إنما تقع إذا امضى حسده فحينئذ يضر بقوله أو بفعله أو باصابته بالعين فإن عين الحسود قاتله وأما إذا لم يمض حسده ولم يتصرف بمقتضاه فشره ضعيف ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة فمخرجه من الحسد ألا يبقى ومخرجه من الظن ألا يحقق ومخرجه من الطيرة ألا يرجع فلهذا خصه بقوله إذا وقض فإن قيل إن قوله من شر ما خلق عموم يدخل تحته كل ما ذكر بعده فلأي شيء ذكر ما بعده فالجواب أن هذا من التجريد للاعتناء بالمذكور بعد العموم ولقد تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشدة حسدهم له سورة الناس قل أعوذ برب الناس إن قيل لما أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو رب كل شيء فالجواب أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس فخصهم بالذكر لأنهم المعودون بهذا التعويذ والمقصودون هنا دون غيرهم ملك الناس إله الناس هذا عطف بيان فإن قيل لما قدم وصفه تعالى برب ثم بملك ثم بإله فالجواب أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان رب الدار وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه وأما الملك فلا يوصف به إلا أحد من الناس وهو الملوك ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس فلذلك جاء به بعد الرب وأما الإله فهو أعلى من الملك ولذلك لا يدعي الملوك أنهم الهه فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير فلذلك ختم به فإن قيل لما أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالثة فهل لا أضمره في المرتين لتقديم ذكره في قوله برب الناس أو هل اكتفى بإظهاره في المرة الثانية فالجواب أنه لما كان عطف بيان حسن فيه البيان وهو الإظهار دون الإضمار وقصد أيضا الاعتناء بالمكرر بالمكرر ذكره كقول الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة الوسواسي هو مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي فيحتمل أن يكون الوسواس بمعنى الموسوس فكأنه اسم فاعل وهذا يظهر من قول ابن عطية الوسواس من أسماء الشيطان ويحتمل أن يكون مصدرا وصف به الموسوس على وجه المبالغة كعد وصوم، أو على حذف مضاف تقديره ذي الوسواس وقال الزمخشري إنما المصدر وسواس بالكفر الخناس معناه الراجع على عقبه المستمر أحيانا وذلك متمكن في الشيطان فإنه يوسوس فإذا ذكر العبد الله وتعوذ به تباعد عنه ثم رجع إليه عند الغفلة عن الذكر وهو يخنس في تباعده ثم رجوعه بعد ذلك الذي يوسوس في صدور الناس وسوسه الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة منها إفساد الإيمان والتشكيق في العقائد فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي فإن لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطها فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله ومن ذلك أنه يوقد في القلب نار الحسد والحقد والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء واحدها الإكثار من ذكر الله وثانيها الإكثار من الاستعادة بالله منه ومن, ومن أنفع شيء في ذلك قراءة هذه السورة وثالثها مخالفته والعزم على عصيانه فإن قيل لما قال في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس فالجواب أن ذلك إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة وأنها غير حالة في القلب بل هي محومة في الصدر حول القلب من الجنة والناس هذا بيان لجنس الوسواس وأنه يكون من الجن ومن الناس ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد من يوسوس بخداعه وأقواله الخبيثة فإنه شيطان كما قال تعالى شياطين الإنس والجن أو يريد به نفس الإنسان إذ تأمره بالسوء فإنها أمارة بالسوء والأول أظهر وقيل من الناس معطوف على الوسواس كأنه قال أعوذ من شر الوسواس من الجنة ومن شر الناس وليس الناس على هذا ممن يوسوس والأول أظهر وأشهر فإن قيل لما ختم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة من ذلك؟ فالجواب من ثلاثة أوجه الأول قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير لما كان القرآن من أعظم النعم على عباده والنعم مظنة الحسد فختم, أو فختم بما يطفئ الحسد من الاستعادة بالله الثاني يظهر لي أن المعوذتين ختم بهما لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيهما أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط كما قال في فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلها واختتم بسورتين لم يرى مثلهما ليجمع حسن الافتتاح والاختتام ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسن افتتاحها واختتامها؟ الوجه الثالث يظهر لي أيضا أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعود من الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة فتكون الاستعادة قد اشتملت على طرفي لابتداء والانتهاء وليكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاد به من أول أمره إلى آخره وبالله التوفيق لا رب غيره انتهى تسجيل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ملاحظة واعتذار قمت بتسجيل هذا الكتاب القيم عن نسختين الأولى بعنوان تفسير ابن جوزي الذي أشرف عليه لجنة تحقيق التراث في دار الكتاب العربي في بيروت والنسخة الثانية من طباعة دار الكتب الحديثة بمصر من تحقيق محمد عبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوى عوض وقد امتلأت النسختان بالأخطاء الكبيرة الكثيرة حتى أصلحت بعضا منها وبقي القسم الآخر بدون إصلاح فيرجى المعذرة عن هذه الأخطاء التي وردت بدون قصد وأستغفر الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم